بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبخا فالموريات قدخا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقوا فوسقنا به جمع إن الإنسان لرب لك نود وإن له على ذلك لشهيد وإن له بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربا بهم يُهْمَا إِذِ الْخَبِ